من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن فَأَبَأَ أُمَمَ مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذَرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَرْهَقُ ذِرْوُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نَقُصُّ فِيهِمْ قَصَصًا لَّعَلَّهُمْ يتفكرون. ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم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 وَرَأَى الظَّالِمِينَ أَنَّ عَمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَذَابِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ ضَارِّينَ آمَنُوا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كثيرا من الجن والنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعيم لا بِهَا بها ولهم آبان لا يسمعون بها أولئك هُوَ الَّذِي كَوَّنَكُمْ مِنْ ضَآغٍ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ يوم عنها قول النبا عنها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 صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ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 دَوَلهَّه رَبَّهُ مَا لَإَِا تَتَنَا صَالِ حََّ نَكونًُا مِلَ الشَّكِرِين فَلَمَّا أَتَهُ مَا صَالِحًا تَعَ لَغُوشِكَ فِي مَاأَتَهُمَا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 إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أمنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد نمثالكم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 أَم لَهُم آذانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَن تُنظَرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم منصرون وَإِنْ تَدَعُوهُمُ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم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 بالعرض واعرض عن الجاهلين وان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه سميع عدل إِنَّينَ التَّقَو إِذَا مسهم طائف مَنْ السَّهُمطَاائِفُم مِنَ الشَّيُْطَ إذَا مَنْ سَّهُمْ طَ إفُ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا bصائru min ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة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 من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول تَنقُوا هَوَاءَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُنُوبُهُمْ وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناه من فقون أولئك هم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 فراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال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 وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوفة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذَا اسْتَغَاثُوكَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَمَّا أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ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 إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجز الشيطان وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِقُرْآنِكُمْ وَيُثَبِّتُونَ مِن أَنفُسِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِرَبِّهِمْ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى سألقي في قلوب الذين كفروا الوعب فاضربوا فوق لعناك واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ساقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم لدباهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لأفئة فقد ذاء بغضب من الله فقد ذاء بغضب الله وما واه جهنم وما واه جهنم موئس البصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من نبلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 الله اكبر الله والله في السماء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 شَأَنَ الذَّوَانِبِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَو أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الى تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين لم يؤمنوا بكم خوف واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيذكم بنصره وَأَن يدْكُنَ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنتُمْ تعلمون. واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه الله عي ان قوال ا ان تق الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويرزقكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله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 فَرَأَى الظَّالِمِينَ أَنَّ أَنْتَ عَلَيْنَا وقد سمعنا لو نشاء نقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير لولين وإذ قالوا رم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة سمان يويتنا بعذاب نليل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما له أن لا يعذبهم الله وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم علم نديت الا مكا و تصديه فذوق العذاب بمن كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدو عن سَبِيلَ لَا فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالنَّبِيُّنَ كَفُوا إِلَى جَنَّاتٍ خفيفا من الطيب اي جعل الخفيفا على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جنن اولى وإن يعودوا فقد مضت سنة لولي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله صِيمَ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَنَّمُوا إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك نعلا الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غفاة هو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسر فذكر النفعه الذكر زَيَّنَ لَكَ رَبِّي وَخْشَاةَ يَتَجَنَّبُهَا لَظَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توفرون الحياة الدنيا بل توفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير إِهلَ في <تصفيق> الصّحُ في نُونَ صُحُ فيِيمِراغِي <إبراهيم ونوسى> مَوروسَ ال الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ونبضى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 لكم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله الله أكبر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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يوند ولم يكن له كفؤن أحد الله